بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وصلي وبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله وسعبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الدرسين وصورة النوح أول كذا إلى آخر كذا سورة النوح وصورة تدباتني كوبات ترتيب تقرآن كريم كأه قائده هادو نوالباتني سيد ومكية سورة وصورة همكية كمتاي سورة النوح بألوحي وصورة دي qisadaha ruuxleeyahay baa lagu sheegay sura tu ibraahim iyo sura tu yusuf iyo sura tu hud iyo sura tu yunus iyo anbiyaada qayb baa lagu magacdaray suradahaa waxa bismillaahir rahmaanir rahiim allah wuxuuu ridii inna annagu arsalna waan diray nuux nuux baa ila tolki min Adab adab alim alim alim قال Qala wuhuriya qawmi talkha yau. Inni anu kullakum idin ka wpanuhi nadiro djinnin mubinu naghdu aldhahira. Ani abudu Allaha. Allah abuda. Watquhu kabbaq aldhaytha. Wa adi'uni aniqa iyalah. O idat halqat wpanidan afi wpanidan idin daf min jinub kum zamjialkina. Wyaakhir idin djibli ila ajaln muddo sammaalla magacaba yani iqaabteedu ku soo dadajin maayee umriga ina dheeranaayo inna ajallaallahi ilahi mudarisu idha jaa amrku yimaadallahu akhadul jibdiga maayee macnaa ka gaadala leeyo intaan mudduu ideen yalla dilay sagal boqol iyo konton sananada daacib u ahaa liidda kun iyo konta ka soo waxay sheegtaa sayi saxiiq u tahayba nabin nuux ka waran baa leeyiyo aha Vakimarki dembellehelle, että Allah suhana on tullut Marku kapu sohavaari, vakimarki lehelle. Inna anna urasalnauan, että he eivät ole vielä ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla ennalla wabiinuna cadow waadxa on qarsoonay ani ibudullah war alla abuda oo wax kaliye aslaamta iska daayan wa taqullah allaka baqa wa aduuni anigaan iyo amarkiiyana hayga iga yeela hadaa sida ay aashaan yaghfir lakum udeen dafa allin min dhunubikum zanbiyalkeena wayu akhirkum udeen debdege ila ajalin mudda musamma lamagaba خير كامير كامير لسماء عمره لكنه يتبع لك فسيره داد باكهر يو يعني ترمبو يالان إن أجل الله إله مدده إذا جاء أمرك يمات الله يؤخره لماذا تبريدنا لو كنت تعلمنا هذا وقتين انتا سوحيد دارانتا و المدد أعلى واجب وإيمان انتا يدين إيمان خير كامير كامير وفلي أمر كامير وفليه أمر كامير وفليه أمر دي كامير قال النحوحول رب إنه أنه دعوته أن أجده قومي تلك الليل ونهار المال مال يهبين فلم يجده مزيادين الدعائي الدعوة إلا فرارا عرر حقا كسي عرر موجه وإنه أنه كلما دعوته مركزه أن أجده لتغفير الله من هذا الدم بالدافت جعلوا وحييلي أصابعهم فرهد في آدانهم دقاه هساء وقشريا سيئنا وحبا أمه واسخ شو واسخده وضوب في مريهود شاء ووچو وضو الله قرانه واسروا ويقوات كيسا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 kay deer yiged gaaban banu fole beka digan taay wax walba sameeyo idiide qala wuxuu idiin nabi illaa inuu rabbi rabb gaayo inaanagu duuuto qoomi tolkay waan u yare layla wanaharan malin yahabeen falam yazeeduhum umm ziyadind taaluu haye la asabuun faruudha fi adaanu daggodaa saayina wabbuu maqal wasaqsho wa isku duudubi tiyaabu darkodai isku duudubiyo si ayna indahayga u arag qonna anaa iyaga u arag wa asarru way ko'adkaysan ala dambi be ko'adkaysan wasaqbaru way kibreen istiqaaran kibr thumma inni anigu du'utuum u dhawaqay jihaaran sa'daana thumma inni anigu aalantu qurbaan ugu qaadin lahum yaga واصرت لهم والله سيريس اسران الله سيريس فقلت وحان كوري ربكم وقبل ما وجه خبي جن خكو فنالبا انه الا كان غفار كي إِلْبُورِ دافوي 7 سال كو يبور و لله كقفران دالبا او توبه كينا عر مالين يهم ربكم كان يرسل السماء مضارك و الله صدر عليكم دوشينا بدرانا سيد درر و يمجدكم وحيدين سين بأموال حولية وبنين عروف ويجعل لكم وحيدين يلي جنات بيره ويجعل لكم وحيدين يلي أنهار توقع بيرها دحس على ما لكم ورمحالي يهين والله ترجون ايذان احرمينين لله الوقارن حرمين رجح وحياوا بذنب الله استعماله والحال قد خلقكم أدوار وحيدين والاستغفار الله قدونا سمدوا اذ wa tajiraysan arur buu سين seen beer sida toogag u dhax socdaan yaad helaysan war muhaajidinku waa annu Alla idaanu xurmeeyna in boolay wala yaabanyahay dasu yeelana ma yaqaan jehaadna kuma qaadin war markaa Alla ka isfarso da labtaan yursili samaa samad oo Alla ما حائدين لا ترجون أيضا أحرمينين لله ألا وقارن حرمين والحلقات خلقكم أيضا أبو رأطوارا وخطياكلا دوان دورر كل دوان تسوى مرتين عن روف حنشير وحويه هيلب سبي محاد ألا أحرمين لا هذه والحلقات خل أطوار الدورر ألم ترو مويذ كيف سد خلق الله الله أبوري سبع سماوات تدب السماء لباقينا إسدلت صار صارا وجعل القمر الضيحة نوحكية فيهن نحله ضنور النور بكيالي وجعل الشمس القرحة نوحكية لسراج فينوس والله الله أنا أبطلكم موحيدا كأبوري من الأرض نلخب نباتا كأبوري والنبي آدم بهذن نلخلق أبوري ثم يعيدكم ويدكم علندونا في هذا النحل ذمر كاد ماتان ويخرجكم ويد ساري ixraajay so sari yiri soo sari allah intaa soo dhanyeel waxa laga galan laadiin samo toobas samoo oo midba midka koraysoo dayaxa samadan inagu sokaysaat dayaxa la yeelay shamsadana samada afraad bay joogtaa wa ilaah qudratu se ina tusina ya ilaah dulku idinka abuura aba adam dulka laga abuure hadana dul ku noqon doontaan idin ku aasi doona hadana waalidinka soo bixin doona intaa soo dhant allah yeelay waxa وهو البوشين ألم ترو مويذا نار كيف صدق خلق الله الله أبوري سبع صمامات تضب السماء دباقا وإشظل صار وجعل القمر الضيحة وحية لفيهنا دحدود النور الاثنين وجعل الشمس قرحة وحية لسراجم فينوس سراجك كأي نورها كا سراجك كأكبراً والله الله أبتكم وحيد كأبوري من الأرض نلكل نباتا كأبوريد ويدك شورد ليه نلكل لي يدك شورد ثم يعيدكم وييدكم الى فيها ارض دوامنسا ويعيدات كالراعيسا ويخرجكم وييدن كصبحين اخراجا كصبحين مره اخرى والله الا جعل لكم الارض دونكم وحيدن كبسادان غوغل غوغلن تكون قدان منها حجهده شغل ودو في جاجن واسعه قال وحيد نوح رب رب قيو انهم يغ عصون وي عاسيا من أحد لم يزيده ان ماله هوليسه وولدوه على تشيسه إلا خسارة خسارة موية قوة سيجرها عناني ويددين ويس لبلا م وانيم هيلينا هيلين شيلبتشيل بولبلا م شيل م بو لو يلا إنه في مركوك خقوس الله يصبري إله يججر جاربوا والله قال جعل لكم الأرض واللقاء وحيدن كي يلبساتن جقول وينوكوا كلن تاي من ه الأرض حق هذا في جاجن ومش قال النحوح للرب ربك يوم إنهم يوم عصوني وإدديدين واتبعوا وحيخ راعين من أحد لم يزيده اونا أزيادينين أو مالوا حوليسي ولدوا عرشوتي سإلا خسارين ويوم كوا مضاحظوا وخسار بإخراعين ومكروا خيانا يدبارين مكر خيانا كبارين أووين وقالوا وحيي دهدين لا تذرنها كتغينة آلهاتكم إلهيهين ولا تذرنها كتجنا ودن سنم كوديئة ولا سواة سنم كسواة، ولا يغوثا سنم كيغوثا، يو ويعو يو النسر، وقد أظل أصنم ثاني كثيرا كثيراً إمباذاً، ولا تجد الظالمين ألو هأزيادين ظالمين تلا بعد بعدميه. أول شرك العالم قبور بكبر الله ذي، أول شرك العالم قبور بكبر الله ذي. نبغون آخر عمر قيس وكدي جي، قبورها وحلق الدلشاق، لغو رورو العابده وكدي جي waxa yaayeen asnaam tano diman culimada saalihiina baa ah intii nuux iyo aadam u dhaxaysay shirkii majilin wax دم la ويان majin كانوا kale mooyaan في عنا niman culimada fiicna yaad dhintay markaasuu xirtoodi buu shaydaan ku yidhi wax ku duldhiso inta taabooday wax ku له magacyohoodi u bixiyo aqfadhiisa saad xusuusataan qolada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 السلامت عربتنهالكاس يقبل لهن مركا السلامتي فرحبنا إدمالنتو نبي الله محمد فتح المكّة سدح بقولي اللحد السلام يا كعبة هرينه هذا صاوتير ثير سنة سدح بقولي اللحد السلام حور النبي قالي مها يكواسو كعبة كوتيره والله جسوس صارين السلامتي إنتم مثل بساط لقولنفتم جاء الحق وذهق البادي إن البادي كان ذهوق سدح بقولي اللحد كيف بساط أوتور مركا السلامتي برجاء شو كهذا نوي شو كه وحي من القبور qubur muqabbil um habiba bint sulfiyan iyoo um salama labaduba haweenka nabiga markii damba noqday dadkii habashida u soo oo sawir ay yaaliin iyey nabiga waxa ku masajida ee qubta falaa ka sirarun nasbuu qulaikasharan mar waxii nabi marku ee malakumoodkiisii soo dhowa lacna tulahi ala yahud marka quburtan wax lagu dhiso oo lagu dilso halkaasay ka إن يربي عيد ذو كير سريسا، أثمان بن عفان مصعب بن عمير، هي قبله الليل وحليم تسعد يدي نبيك يا وحيار يا خسر ريا، هذا علامه خالما له إن يربي سا، يا وغسر ريا، قبورها واحد هداتها حمزة بن عبد المطلب بع إن ي، يعيد سكسر ريساوي، مركا قبورها الله ليس ي، هي وحنا ورباها ويه، مركا هدي يا قبادي إسكو أقديسين هنا قبر مسية هاي هدي مسجد كهربائي قبر قال الدمن الله قب الحماش هدي ميشو قال الدمن أو صدى ويساس عقوم نمدلني يلا أبايروا أمة خيسا كرر قبرك هل لك سار مس إن ثانو كسر هاي يا نمل كلا جين معناه هو حانك وطن قبرك يا يا مس سيدك ميت كيس أهر رأيه مربم ميت كيس الله وحول قوم كن نوح واي مكر مكر وحل خيانده هوسان لو دبروا مكر الخيانه كبارا اووين وقالوا حي اسكو يدهدين دخرودا لا تذدنوها كتجنا الهتكم الهياكن ولا تذدنوها كتجنا ود سنمك ودي ليدا ولا سواع سواعنها كتجنا ولا يغوث ويحوث ونصرا وقد اضل ويل ميين اصنام تاس ولا تزيد الظالمين الظالمين تاللها اسيادين الا ضلالا Mimma kati äätiä, mgaffthodi, darthen. Ja uhrikku lomman, se on jo biihi logusofassa. Fotkuilu, hallegelli, ja naranar. Felim, ja jiddou. Mihelle, ja lommi, ja kaunous, ja midunilla, ja saaran, Ja hän, gifti, ja samalle. Ja hän, ja hän, ja hän, ja hän, ja ليحبيلات بيلك ورهابي، بركيتم بوجود بورس اللي ينادوا العراق خطا الله، يسوع قدل دعاني، السلام كان أول كيس سدنتي على ما ينكمذ وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا الضلالا مما خدياتهم، قفت هذه درتها، قام النوح يا أورغول له شيء بلغوا قطيع، فودخلوا حال جلي النار النار، فلم يجدوا ماء نهله لهم يجعل حاله صنع من وقال النحوي لرب رب قيوم لا تذر هكذا على الأرض دول كدشى سميل الكافرين قالا دحجة ديارا أحد هكذا تجين إنك أدركوا إن تذر هداة كذا تكتوا يدلوا عبادكها الدومة ها ولا يلي دورنا لما يان إلا فاجر فاجر مية كفارنا قالا نقول النحوي إله أحد هكذا تجين هداة كذا تكتوا فاجر يقال وحنا نلما يان sigaal booqol iyo konton sanu joogay waxay dhalaalay fajir iyo wuxuu buu ah ankaas waa ay arignimada ka qaate nabi ilaahay wuxuu habaaray qaladii oo dhambuysay uu habaaray nabi ilaahay muhammad cali sallatu wasallam intii isaga cadagu ahayd uu habaaray cudbada bin rabi'a iyo abu jahli kuwa soo habaaray nabi ilaahay muhammad marka gaalka habaarkiis ka إلا الصهرون إن اللي يدها ذا بكفر يعني لكن دمركي لققوس عادوا النقضان والله باري مركاه وقال النحوح يريد النهر لا تدر على الأرض اللي كل دشيس من الكافرين قال هذا حاجة ضيأرا ولا يلي دور دل فاجرا فاجر حاجة فعل كيس فاجري هاي موجة كفارا أقولني ما بنوه حاجة قلبها ربي ربنا يغفر لي أنا ولي ولوالدي أباي هو يداين ولي من دفن أوداف دخل جلاي بيتي قري جاية مو من الحالم مو ميه هاي ولالمؤمنين المؤمنين ثلوداف جودهن يولد مؤمنات كبرها مؤمنات نبي الله إنه الله بريقة والدين تي بيودعي يقف كي قري جاية سواء مؤمن صاغلا wa dadkiisaga waqtiga la joogo ay intay iraacday ka dhigantahay iyo guud ahaan muuminiin toodan uu duceeyay nabi Muxammad kaleey salatu wa sallam kuma qabsaday wuxuu Abu Sufyan ninka gala waa aamin Abu Sufyan ninka gala waa aamin Abu Sufyan markii nabigu uu ku duulay 10 kun bayahayne yai saddex nin oo qureysha nabiga Korta hortagto balwarrkiisi soo raadinay dhexda iyagu soo mariba la qabtay Abu Sufyan deenin caasi lo ahaay nabi guu u sadaxii samee buu sadax ninki gurigeega gala inuu aamin noqdo wiilkayga mucaawina karraan inuu noqdo oo wixiga waxa ka qoro marka nabi Muxammad ka gurigaa deeq qofka aaminka gurigiisa ninka gala aamin buu noqonayaa bay ka dhiganta Rabbi Rabbigaayo iqfir li idna wali waaliday abiy iyo hooyan ahadna u dhaaf dad kale beeti gurigeega galay muuminaas asagoo muumina inta iraacda weeyo garo wali muuminiina ragga Muminita guud ahaan والمؤمنات جبرها مؤمناته ولا تزيد الظالمينه ظالمين تقلو هؤزيدن إلا تبارا هلاجموه ولا تزيد الظالمينه ظالمين تقلو هؤزيدن إلا تبارا هلاجموه لو حكر هؤزيدن الله عالم.